كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَمَا جَاءَ وَلَا تَحِيْنُ مَنَاصٍ وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق آنزل عليه الذكر من بيننا بل هموا في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابا أَمِنَّ دَهُمُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَهُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب